مع المؤلف في تفسير سورة الجمعة قال وفقه الله قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم بين الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه معنى الأميين في مذكرة الدراسة بقوله الأميين أي العرب والامي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب وكذلك كان كثير من العرب انتهى وسمي اميا نسبة إلى أمه يوم ولدته لم يعرف القراءة ولا الكتابة وبقي على ذلك ومما يدل على أن المراد بالاميين هم العرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم لقوله تعالى رسولا منهم كما يدل عليه قوله جل وعلا عن نبي الله إبراهيم رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلى قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم الآية قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه وهذه الآية نص في أن الله تعالى استجاب دعوة نبيه إبراهيم عليه السلام فيهم انتهى وفي الحديث إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب وهذا حكم على المجموع لا على الجميع لأن في العرب من كان يكتب مثل كتبة الوحي عمر وعلي وغيرهم وقوله تعالى رسولا منهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى عن أهل الكتاب الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وقد بين تعالى أن المكتوب عندهم هو ما بشر به عيسى عليه السلام في قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وكونه صلى الله عليه وسلم اميا بمعنى لا يكتب بينه قول الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وبين تعالى الحكمة في كون رسوله صلى الله عليه وسلم أميا مع أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم بنفي الريب عنه كما كانوا يزعمون أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه فقال تعالى إذا لارتاب المبطلون قوله تعالى واخرين منهم لما يلحقوا بهم قال الشيخ رحمه الله تعالى علينا وعليه في المذكره المشار اليها هذا عطف على قوله في الاميين اي بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الاميين وفي آخرين منهم لما يلحقوا بهم وقيل عطف على الضمير في قوله يعلمهم أي يعلمهم ويعلم آخرين منهم لما يلحقوا بهم والمراد بقوله وآخرين كل من يأتي بعد الصحابة من أهل الإسلام إلى يوم القيامة بدليل قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن قوله وآخرين نزلت في فارس قوم سلمان رضي الله عنه وعلى كل فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب انتهى قال صاحب التتمة أثابه الله وسبق أن قدمنا الكلام على هذا المعنى عند قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولكن سقنا كلام الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه حين عثرنا عليه لزيادة الفائدة والاستئناس قوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اختلف في مرجع اسم الإشارة هنا وفي المراد بالمتفضل به عليهم اهم الأمة الأمية تفضل الله عليها ببعثة نبي منهم فيهم أم هو النبي صلى الله عليه وسلم الأمي تفضل الله تعالى عليه ببعثته معلما هاديا ام هم الآخرون الذين لم يلحقوا زمن البعثة ووصلتهم دعوتها وأدركوا فضلها قال صاحب التتمة وقد اكتفى الشيخ رحمة الله تعالى عليه وعلينا في مذكرة الدراسة بقوله ذلك أي المذكور من بعث هذا النبي الكريم في الأميين فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ومن عظم فضله تفضله على هذه الأمة بهذا النبي الكريم، انتهى. وهذا القول منه رحمة الله تعالى علينا وعليه يتضمن القولين الأول والثاني من الأقوال الثلاثة. تفضل الله على الأميين ببعثة هذا النبي الكريم فيهم وتفضل الله على النبي ببعثته فيهم مما يشعر بأنه لا خلاف بين هذه الأقوال الثلاثة وأنها من الاختلاف التنوعي أو هي من المتلازمات فلا مانع من إرادة الجميع لأن فضل الله تعالى قد شمل الجميع وقد نص على الأول بقوله لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهذا عين ما في سورة الجمعة لأن الامتنان هو التفضل ونص على الثاني بقوله تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ونص على الثالث بقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم فقوله فسوف يأتي الله بقوم يساوي قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم فهو خلاف تنوع وفضل الله شامل للجميع أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما قد تقدم على أن نلتقي بكم بعده إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته